Por supuesto, debemos evitar que los ciudadanos se sientan expuestos a la población de Londres. Por supuesto, debemos evitar que los ciudadanos se sientan expuestos a la población. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين إن محل الكلام في الصورة الثالثة وهي من شك بعد الفراغ من الصلاة في أن الوقت دخل في أثناء الصلاة أم لا ولهذا الشك فرضان أحدهما أن يشك في أن الوقت دخل من حين الشروع في الصلاة أم لم يدخل وثانيهما أن يعلم بعدم دخول الوقت حين الشروع في الصلاة ولكن يحتمل أنه دخل في اثنائها ففي كلا الفرضين يكون شاكا في أن الصلاة التي فرغ منها هل هي واجدة لشرط صحتها ألا وهو الوقت ولو بدخوله في أثناء الصلاة. وقد ذكر السيد الإمام قدس سره إشكالا على جريان قاعدة الفراغ في كل الفرضين ومحصل هذا الإشكال أن موضوع قاعدة الفراغ الشك الشك في الامتثال أو أن المصحح لجريان قاعدة الفراغ الموجب لرفع لغويتها الشك في الامتثال ومقتضى ذلك أن يكون المكلف قد أحرز الأمر حين العمال ويشك في امتثاله وحيث إن المكلف في محل كلامنا لم يحرز دخول الوقت أثناء الصلاة التي فرغ منها فهو لم يحرز الأمر وبالتالي فجريان قاعده الفراغ منتفع بانتفاء موضوعه واجيب او ويمكن ان يجاب عن هذا الاشكال باحد وجهين الوجه الاول نقاش صغروي على فرض التسليم بالكبرى أي لو سلمنا بهذه الكبرى وهي أنه يعتبر في جريان قاعدة الفراغ في العمال إحراز الأمر و تمحض الشك في الامتثال فإن التسليم بهذه الكبرى يقتضي التفصيل في المقام لا أننا نمنع جريان قاعدة الفراغ مطلقان وذلك بأن يقال إن المكلف إن كان حين الالتفات محرزا لوجود أمر بالصلاة فيكون شكه في الصلاة السابقة شكا في سقوط الأمر بها وعدم سقوطه فيكون مجرا لقاعدة الفراغ وبعبارة أخرى يكون المورد حينئذ محققا لموضوع قاعدة الفراغ وهو الشك في الامتثال وللمصحح لجريانها حيث إن جريانها حينئذ ليس لغوان وأما إذا افترضنا أن المكلف حين الالتفات لم يكن محرزا للامر نظير من شك في غسل الجنابه لأجل شكه في أنه جنوبون فإن هذا ليس مجرا لقاعدة الفراغ لعدم تمحض الشكي في الامتثال هذا هو الجواب الأول عن كلامه وهو جواب صغروي الجواب الثاني هو إنكار الكبرى أي لا يعتبر في جريان قاعدة الفراغ إحراز الأمر لا حين العمال ولا حين الالتفات وإنما يكفي في جريان قاعدة الفراغي أن يكون مؤداها تنقيح المقبوليه وهذا ما ذهب إليه المحقق الحائري قدس سره في صلاته ومحصله ومحصله ان موضوع قاعده الفراغ هو المضي حيث قال في صحيحتي ما ليه نيتوي وما نراها بس انت حافظ الروايه الى الان اروح اشوف كلامه هو شنو نعم ما ذكره المحقق الحائري في صلاتاه وهو مؤلف من مقدمتين كبرىيه وصغرويه أما المقدمة الكبرويه فهي إنه لا يعتبر في جريان قاعدة الفراغ إحراز الأمر وذلك لأن موضوعها المضي بمقتضى قوله في صحيحة محمد بن مسلم كل ما مضى من صلاتك وطهورك كل ما شككت فيه مما قد مضى من صلاتك وطهورك فأمضه غاية ما في الباب لا يمكن جريان قاعدة الفراغ في كل ما مضى وإن لم يترتب عليها أثرون، فمقتضى هذا المقيد اللبي وهو اشتراط جريان قاعدة الفراغ بوجود أثرين أن لا يكون جريانها لغوان، وحيث يكفي في رفع اللغويه أن يترتب على جريانها. إحراز المقبولية إذن فلا حاجة إلى إحراز الأمر بل يكفي في جريانها وجود أثر وهو إحراز المقبولية هذا بالنسبة مقدمة الكبرويه وأما المقدمة الصغرويه فهي إن المستفاد. من رواية ابن رباح أن مقبولية الصلاة تعتمد على ركنين أن يدخل فيها بانيا على أنه في وقت وأن يدخل الوقت أثناء الصلاة وهو قد دخل في الصلاة بانيا على أنه في وقت غاية ما في الباب شك بعد الفراغ منها في أن الوقت قد دخل أم لا فببركة جريان قاعدة الفراغ يحرز صغرى مفاد رواية ابن رباح وأن هذه الصلاة شنو مما جمعت الركنين للمقبوليه وهما الشروع فيها مع احراز انه في وقت ودخول الوقت في اثنائها هذا ما افاده قدس سره يعني من حائرين زين وفي كلامه ملاحظتان الملاحظه الاولى منع تلت المقدمتين أما المقدمة الكبرى وهي دعوى أن موضوع قاعدة الفراغ مطلق ما مضى بشرط أن لا يكون جريانها لغوان غير تامين بل المستفاد يا سيدنا المستفاد من سياقي رواياتي قاعدتي الفراغي ان موضوعها الشك في مطابقه الماتي به للمأمور به وذلك لأن وذلك لقرينتين القرينة الأولى التعبير بالإمضاء حيث قال كلما شككت فيه مما قد مضى فعمضه فإن ظاهر الإمضاء هو التنفيذ والتنفيذ إنما يتصور فرع وجودي امر يقال له هل أن ما اتيت به نافذون لانه طابق امره ام ليس بنافذين فيقال اذا شككت فنفذه بخلاف ما لو قال كلما شككت فيه مما قد مضى فامضي ولم يقل فامضه أو فلا تعتن به إلى غير ذلك والقرينة الثانية قوله في موثقة بكير ابن أعيان هو حين يتوضا سألته عن الرجل يشك بعدما موه بعدما يتوضأ قال هو حين يتوضا أذكر منه حين يشوك فإن التعليل بالأذكرية إنما يتناسب مع فرض الشك شنو؟ في الامتثال فيقال إن المكلف أذكر للامتثال حين العمل منه حين الشاك لما إذا كان الشك في أصل الآمر فإنه لا معنى حينئذ للتعليل بالأذكريات فبما أن المستفاد من هاتين القرينتين أن موضوع قاعدة الفراغ الشك في المطابقة والامتثال فلا يكفي مجرد المضي مع عدم كون الجريان شنو لغوان هذه المناقشة في المقدمة الأولى وأما المقدمة الثانية حيث الدعي أن ظاهر رواية ابن رباح هو شنو مقبولية بيان مقبولية الصلاة إذا جمعت هذين الركنين ولكن يقال في قباله إن ظاهرة رواية ابن رباح الحكومة وتوسعت شرطية الوقت لما يشمل دخول الوقت أثناء الصلاة لأنها مجرد بيان أن ما أتيت به وإن لم يكن واجدا للشرط إلا أنه مقبول ومجزين بل ظاهر الرواية أن ما أتى به جنو واجد لشرطه ألا وهو شرطية الوقت ويؤت تجد هذه الاستفاده انه لا يعقل التصرف في مقام الامتثال فان التصرف في مقام الامتثال لا محال راجع للتصرف في مقام الجعل واما ان يعترف المولى ان مقام الجعل لا يشمل هذا العمل ولكن مع ذلك فهو مقبول وان لم يشمله مقام العفو وان لم يشمله مقام الجاعل فهو أمر غير معقول كما سبق تحريره في السنه السابقه وهو ان التصرف في مقام الامتثال حيث بحثنا هذا في مفاد قاعده لا تعاد ان التصرف في مقام الامتثال راجع للتصرف في مقام الجاعل وهو ان الشرط اي شرطيه الوقت واسعه لما يشمال دخول الوقت أثناء الصلاة هذه هي الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية ما ذكره السيد الإمام قدس سره في مناقشة شيخه حيث أشكل على كلام شيخه الحائري بإشكالين الاشكال الاول ان اننا وان سلمنا مع شيخنا المبارك انه لا يعتبر في موضوع قاعده الفراغ احراز الامر فلا محاله سوف يكون موضوع قاعدة الفراغ هو المقبولية أي ما أحرز أنه مقبول فهو موضوع لشائر الأصول الترخيصية ومنها. قاعدة الفراغ ومع الشك في أن الصلاة الماضية هل دخل الوقت أثناءها أم لا فمرجعه إلى الشك في المقبولية ومع الشك في المقبولية لا يمكن التمسك بدليل قاعدة الفراغ لكونه كونه تمسكا بالدليل الشبهة المصداقية لموضوعه بل لا يعقل إثبات الحكم لموضوعه فالحكم هو جريان قاعدة الفراغ والموضوع هو المقبولية ونحن نشك في الموضوع فهل يمكن إثبات الموضوع بنفس الحكم فان هذا دور ظاهر لان فعليه الحكم فرع فعليه موضوعه فكيف يمكن اثبات الموضوع بنفس الحكم هذه الملاحظه الاولى التي اوردها أو الاشكال الاول الذي اورده على شيخه ولكن هذا لا يتم ما لم يناقش نعم ما لم يناقش ما ادعاه شيخه من موضوع قاعده الفراغ حيث ان هذا يصبح مصادره على ما ذكره شيخه فان شيخه يقول موضوع قاعده الفراغ ليس المقبوليه بل موضوع قاعده الفراغ هو شنو المضي مع أن لا يكون الجريان لغن هذا موضوع قاعة الفراغ وبالتالي بما أن موضوعها كذلك فإذا شك في المقبولية فليس شكا في الموضوع كي يقال بأن التمسك بالدليل تمسك به في الشبهة المصداقية وأن إثبات الموضوع بالحكم دوران بل الموضوع متحقق وجدانان لأن الموضوع الشك فيما مضى مع عدم كون الجريان لغوان فالموضوع متحقق غاية ما في الباب لكي ترتفع اللغوية فبجريان قاعدة الفراغ نحرز المقبولية فأن يقال فقول السيد الجيد قدس سره في مقابله بان موضوع قاعده الفراغ المقبوليه ومع الشك في المقبوليه فكيف تجري القاعده شنو مصادرتون فلا بد من مناقشته في شنو في اصل المدعى وهو تنقيح موضوع بل قاعده الفراغ الإشكال الثاني الذي أشكل به على شيخه قال مضافا إلى أن مضافا إلى أن الاستصحاب حاكم على القاعدة رافع لموضوعها وبيان ذلك أننا لو سلمنا مع الأستاذ دجلا أن موضوع قاعدة الفراغ المضي مع عدم اللغويات سلمنا بذلك فلا ريب أن المكلف لو علم بأن الصلاتة لم يدخل الوقت فيها فليست مجرا لقاعدة الفراغ فكما أن المكلف لو علم أن الصلاة أن الوقت لم يدخل في أثناء هذه الصلاة فإن قاعدة الفراغ لا تجري كذلك إذا شك في أن الوقت دخل أم لا بمقتضى. استصحاب عدم الدخول فحيث يشك المكلف أن الوقت دخل أثناء الصلاة أم لم يدخل يجري استصحاب عدم دخول الوقت إلى حين من قضاء الصلاة وببركة استصحاب عدم الدخول يتنقح لنا أن هذه الصلاة صلاه لم يدخل الوقت فيها فلا تكون موضوعا لجريان قاعده الفراغ حيث ارتفع الشك في دخول الوقت بجريان استصحاب عدم الدخول ومعه يعني ومع جريان الاستصحاب ينتفي موضوع التقبل وموضوع قاعدة الفراغ فلا موضوع قاعدة الفراغ متحقق ولا الأثر الذي يراد الوصول إليه وهو التقبل متحقق الموضوع بعد بعد ثبوت أن هذه الصلاة مما لم يدخل الوقت فيها فإن قلت يشكل على نفسه فان قلت ان القاعده حاكمه على الاستصحاب كما قرر في الاصول فمقتضى ذلك جريان قاعده الفراغ لا جريان الاستصحاب قلت اولا إن حكومة القاعدة على الاستصحاب في فرض ورودهما على موضوع واحد نظير من كان جنبا فصلى ثم شك بعد الصلاة أنه اغتسل عن الجنابة أم لا فموضوع الاستصحاب وقاعدة الفراغ هنا واحد وهو الشك في صحة هذه الصلاه فان مقتضى استصحاب الجنابه فسادها ومقتضى قاعده الفراغ صحتها فحيث ان موضوعهما واحد كانت قاعده الفراغ جنو حاكمه عن الاستصحاب اما اذا اختلف موضوعهما وكان الاستصحاب ناظرا لموضوع سابق رتبه على موضوع قاعده الفراغ كان الاستصحاب واردا على قاعده الفراغ لانه محكوم بها كما في محل كلامنا فان موضوع الاستصحاب الشك في الدخول في دخول الوقت اثناء الصلاه وموضوع قاعده الفراغ وموضوع قاعده الفراغ الشك في مقبولية هذه الصلاة لأجل الشك في موضوع آخر وهو دخول الوقت فإذا تنقح ببركة الاستصحاب عدم الموضوع الأول بأن جرى استصحاب عدم دخول الوقت إلى حين انقضاء وقت الصلاة انتفت قاعدة الفرار بانتفاء موضوعها فإن موضوعها الصلاة المشكوك في دخول الوقت فيها وهذه الصلاة قد أحرز عدم دخول الوقت فيها هذا أولاً وثانياً عندما ابنه في باب الاستصحاب في رسائل الاستصحاب قال الصحيح عندنا أن وجه تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب ليس هو الحكومة كما قال به المحقق إننا حيث إن قاعدة الفراغ بمثابة العلم الرافع لموضوع الاستصحاب وليس السر في تقدم قاعده الفراغ على الاستصحاب انها بمثابه الاخص من دليل الاستصحاب فتقدم عليه بل عندنا شنو نكته ثالثه وهي ان جريان الاستصحابي وتقديمه على قاعده الفراغي موجب لاستهجانها إذ لا يبقى لها إلا موارد قليلة فيكون تشريعها مستهجنا فبما أن النكتة استهجان الاستهجان في فيتقدم عليها الاستصحاب في مورد لا يترتب عليه الاستهجان فإذا كانت النكته في تقدم قاعده الفراغ على الاستصحاب ان تشريعها مستهجنون اذا فلو لم يلزم من جريان الاستصحاب في بعض الموارد شنو استهجانها فلا مانع منه بمقتضى اطلاق دليله ومن الواضح أن جريان الاستصحاب في المقام وهو استصحاب عدم دخول الوقت لا يوجب استهجان جريان قاعدة الفراغ لأن اجتماعهما في موضوع واحد شنو كثير فحين اذا يجري الاستصحاب ويرتفع بذلك موضوع جريان قاعدة الفراغ شو تقول في هالسوالف ها شيخ سيد سيد عباس شو تقول في هذا الكلام كله هذا كثير من الاجداد شكوا يعني نعم شو تقول في هذا الكلام كله ويلاحظ عليه ويلاحظ على كل الجوابين. أما الجواب الأول فإن من الواضح أن موضوعهما واحد. فإن موضوع الاستصحاب الشك في دخول الوقت، وموضوع قاعدة الفراغ الشك في دخول الوقت، لأن موضوعها الشك في الشرط والشرط هو. دخول الوقت في الاثناء فالشك في دخول الوقت شك في الشرط فموضوعهما واحد لا ان لكل منهما موضوعا واحد الموضوعين سابق رتبه على الاخر الا ان يدعي ان موضوع قاعده الفراغ هو المقبوليه فيكون مرجع, ذلك ما يكون مرجع هذا الإشكال للإشكال السابق وأما الجواب الثاني وهو أن النكتة في عدم جريان قاعدة الفراغ في موارد الاستصحابي استهجانها فمن الواضح أن استهجان جرياء عفوا أن استهجان تشريعها لقلة مواردها موجب لأن يكون موجب لأن تكون قاعدة الفراغ أقوى ظهورا في مورد الاجتماع من ال استصحاب ولأجل أقوائية ظهورها تكون بمثابه الأخاص فتقدم عليه بنكته اخصيه ومقتضى تقديمها عليه بنكته الاخصيه عدم الفرق بين مواريد سواء ترتب على جريانه الاستهجان ام لم يترتب فعلى أي حال هي اقوى ظهورا من ومقتضى كونها اقوى ظهورا من تقديمها عليه بنكته الاخصيه فافهام واغتنم وتامل والتفيت انتهينا من هذا البحث وهو فروع القبله فروع الوقت ياتي الكلام بعد عطله النوروز في الخلل في الساتر ان شاء الله وعطله النوروز تبدا من غد فهو الاربعاء لاسبوع وبعد الاسبوع الاتي نعود للدرس اما يوم الاحد او يوم الاثنين انا مردد بين التاريخين اما انا ارجع للدرس يوم الاحد او يوم الاثنين في الاسبوع البعدي لا في الأسبوع الآتي الحمد